تتعرض غزة منذ سنوات طوال لحصار شديد، يعاني أهلها من الصعاب والفاقة، ويتمنون أن يعيش حياة كتلك التي عاشها أباؤهم وأجدادهم،